ننكمتموت يا حسد موت عين الله رايا وصينا جري جناله قد النار سقيناه يختعل وعلى خف الدم نونو نونو نون موتو هنو ابو أولو مبروك لامه نون على ولا خف الدم هنو ابو علو مبروك لهم كل حبايب الليله تلموا وسموا صلوا الله يا الله نالو نالو بسم الله الحارس رأينا كتو موتو موتو كتو يا الله, نالو قد نالو قد نالو الله الحارس رأينا أوه أوه أوه أوه أوه لف زي طن ط daaaf is geen pijn in de naden, nu nu nu nu kutomoto, jaxtje alleen, zo je tamto, daaaf is geen pijn in de naden, halweto, ponsen papa, en samheid mamto, trolle, nu ma shaa Allah, nu kutomoto, ja pussa, mutto, raaien en zijnen, garijnaal, adnaal, in de naam van we in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 كف السمي وشيلو نونو نونو ياختي على وعلى بوكلو كف السعد وسمي وشيلو أمرو تحت البيشة نيلو من شف حصنو ما قالش الله نونو كتموتو يا حسد موتو عين الله رايا وصيناه قد نالو بسم الله الحال اسرائينا كتموتو كتموتو نونكو تموتو يا حساد موت عين الله رايا وصينا جار يجي نالو قد نالو بسم الله الحارس رأينا يا علي روح ماما وبابا نونو نونو قطموت ده اللي حلاوتو يا ناس دوابه نونو يا اختي علي رح ماما وبابا ده اللي حلوطو يا ناس دوابة ققتل من خفة على طبش حلاوه لحد وراء نونو كتموتو يا حساد موتو عين الله رعا وصينا جريج قد انالو بسم الله الحارس رأينا كتموتو كتموتو نونو كتموتو يا حساد موتو عين الله رعا وصينا جريج انالو قد انالو بسم الله الحارس رأينا نونو يا نونو No